بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أما بعد فتوى لتلبيس الجهمية في تأسيس بداعهم الكلامية لشيخ الإسلام بن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البصطي المجلس الرابع عشر يقول رحمه الله والناس منذ الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف إما كافر معلن وإما منافق مستتر وإما مؤمن موافق ظاهرا وباطنا كما ذكر الله تعالى هذه الأصناف ثلاثة في أول سورة البقرة وحينئذ فالواجب أن يكون الرجل مع المؤمن باطنا وظاهرا وكل قول أو عمل تنازع الناس فيه رده إلى الكتاب والسنة ولا يجوز وضع طائفة بعينها يوالي من والته ويعاد من على لا أخص من المؤمنين لو كانت أسماؤهم للتعريف المعضي كالماليقية والشافعية والحملية أو غير ذلك ولا أعم من ذلك مما يدخل فيه المسلم والكافر كجنس الظريء والعقلي أو الحبادة المطاقة ونحو ذلك ولا يجوز تعليق الحب والبغض والمولاة والمعادات إلا بالأسماء الشرعية وأما أسماء التعريف كالأنساب والقبائل فيجوز أن يعرف بها ما ذلت عليه ثم ينظر في موافقته للشرع ومخالفته له. وإذا كان كذلك فأول من عرف أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ عمر بن عبيد رئيس المعتزلة فقيههم وعابدهم فإنه ذكر لهم عن عمر شيء يخالف قوله فقال كان ابن عمر حشويا نسبة إلى الحشوي وهم العامة والجمهور لأن الطوائف الذين تميزوا عند أنفسهم بقوله تميزوا به عما عليه جماعة المسلمين وعامة من سمولهم بنحو هذا الاسم فالرافضة تسميهم الجمهور، وكذلك تسميهم الفلاسفة، كما سمهم بذلك صاحب هذا الكتاب. والمعتزلة ونحوهم يسمونهم الحشوية والمعتزلة. تعني بذلك كل من أثبت الصفات وأثبت القدر، وأخذ ذلك عنها متأخِّر، وأخذ ذلك عنها متأخِّر الرافضة، فسموا الجمهور بهذا الاسم، وأخذ ذلك عنهم القرمطة الباطنية، فسموا بذلك كل من اعتقد صحة ظاهر الشريعة. فمن قال عندهم بوجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصام رمضان وحج البيت وتعليم الفواحش والمضار ونحو ذلك سموه حشوية كما رأينا ذلك مذكورا في مصنفاتهم والفلاسفة تسمي من أقر بالمعاد الحسي والنعيم الحسي حشويا وأخذ ذلك عن المعتزلة تلامزتهم من الإشعارية سموا من أقر بما ينكرونه من الصفات ومن يذم ما دخل فيه من بدعها الكلام والجهمية والإرجاء حشويا ومنهم أخذ ذلك هذا المصنف وإما يبين ذلك أن القول الذي حكاه عنهم لا يعرف في الإسلام عالم معروف قال به ولا طائفة معروفة قالت به ولكن قد يقول بعض العوام قولا لا يفصح معناه وحدته يظن به مستمعه أنه يعتقد ذلك والتحقيق أن هذا النقل إنما نقلت المعتزلة ومن وافقهم عليه كهذا الرجل بطريق لزوم لا أنهم سمعوه منهم أو وجدوه مأثورا عنهم وذلك أنهم يسمعون أهل الإيمان من أهل الحديث والسنة والجماعة والفقهاء والصوفية يقولون الكتاب والسنة وإذا تنازعوا في مسألة من مورد الشرع بين الأمة في مسائل الصفات أو القدر أو نحو ذلك قالوا بيننا وبينكم الكتاب والسنة فإذا قال لهم ذلك المنازع بيننا وبينكم العقل قالوا نحن ما نحكم إنما نحكم إلى الكتاب والسنة ونحو هذا الكلام الذي هو حقيقة أهل الإيمان وشعار أهل السنة والجماعة وحلية أهل الحديث والفقه والتصوف الشرعي قالوا بموجب رأيهم يلزو هذا أن تكون معرفة الله تعالى لا تحصل إلا بخبر الشارع إذا لم يقل العقل مجهر في إثبات المعرفة وهذا جهل منهم وقول بلا علم فإن أحد من هؤلاء لم يقل إن الله تعالى لا يعرف إلا بمجرد خبر الشارع الخبر مجرد فإن هذا لا يقوله عاقل فإن تصديق المخبر في قوله إنه رسول الله بدون المعرفة أنه رسول ممتنع ومعرفة أنه رسول الله بما لا يعرف أن الله موجود ممتنع فنقل مثل هذا القول عن طائفة توجد في الأمة أو عن عالم معروف في الأمة من الكذب البين وهو من جنس وضع البلاحلة للأحاديث المتناقضة على المحدثين ليشينوهم بذلك عند الجهال لكن من عموم المؤمنين أهل الحديث وغيرهم من لا يحسن أن يجيب عما يرد عليه من الشبه أو من لا يحسن البيان عما عقد في نفسه من البرهان واستقر عندهم من الإيمان ولكن هذا لا يبيح أن ينقل عنهم البهتان كيف هو شعارهم الدعاء للكتاب والسنة والقرآن مملوء من طريق تعريف الله تعالى لعباده بالأدلة الواضحة المعقولة والأمثال المضروبة التي هي القياسات العقلية ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن بين فيه أصول الدين في المسائل والدلائل على غاية الإحكام والإحكام ونهاية التمام وأن خلاصة ما يذكره أهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القرآن والحديث مع سلامة ذلك عما في كلامه من التنقض والاختلاف واشتماله على ما تخصر عنه نهايات عقولهم وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم وبينا أن تعريف الشارع ودلالة الشرعي ليس بمجرد الإخبار كما يظنه من يظن ذلك من أهل الكلام والفلسفة فإن مثل هذا الظن بالشارع هو الذي أوجب أن يلمز المؤمنين بما هم به أولى وأحرى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا وهذا حال الكفار والمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وقال إن الذين أدرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فإن الله سبحانه ضمن كتابه, ضمن كتابه العزيز ضمن كتابه العزيز فيما أخبر به عن نفسه وأسمائه وأفعاله من الأدلة والآيات والأقيسة التي هي الأمثال المضربات ما يبين ثبوت المخبر بالعقل الصريح، كما يخاطب أولى الألباب والنهى والحجر ومن يعقل ويسمع بل قد ضمن كتابه من الأدلة العقلية على ثبوت الأمر والنهي والوعيد ما والوعد والوعيد ما نبه عليه في غير موضع قوله تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط فكيف يكون أهل الكتاب والسنة والإيمان يقولون إن الله تعالى إنما يعرف وجوده بمجرد خبر الشارع المجرد وأما ما قد يقولونه من أن العقل لا مجال له في ذلك أو يلهون عن الكلام أو عما يسمى معقولات ونظرا وبعضهم قد لا يفرق ما يدخل في ذلك من حق وباطل وبعضهم قد يقصر عن الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة كما ذكروا هذا الرجل والعريب أن التقصير ظاهر على أكثر المنتسبين للكتاب والسنة من جهة عدم معرفتهم بما يدل عليه الكتاب والسنة والعوازم ذلك فيقال من الوجوه الصحيحة أن ما نطق به الكتاب ومهينه أو ثبت بالسنة الصحيحة أو متفق عليه سلف الصالح فليس لأحد أن يعارضه معقولا ونظرا أو كلاما وبرهانا وقياسا عقليا أصلا بل كل ما يعارض ذلك فقد علم أنه باطل علما كليا عاما وأما تفصيل العلم ببطران ذلك فلا يجب على كل أحد بل يعلمه بعض الناس دون بعض وأهل الستنة الذين هم أهلها يردون ما عارض النص والإجماع من هذه وإن زخرفت بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخروف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذره وما يفترون فأعداء النبيين دائما يوحي بعضهم إلى بعض زخروف القول غرورا وكذلك من الوجوه الصحيحة أن موارد النزاع لا تفصل بين المؤمنين إلا بالكتاب والسنه وإن كان أحد المتنازعين يعرف ما يقوله بعقله وذلك أن قوى العقول متفاوتة مختلفة وكثيرا ما يشتبه المجهول بالمعقول فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا معقوله وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله تعالى ولهذا يوجد من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف فإنهم يفترقون ويختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وأهل الرحمة هم أهل الإيمان والقرآن ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام إما بخبره وإما بخبره وتنبيه وذلالته على الأدلة العقلية ولهذا يقولون لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم ذكر ابن رجد الكلام على الطريق التي عزها إلى الأشعرية وأول حسن الأشعري قد بيّن في رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب أن هذه الطريقة مبتدعة وأنها ليست هي طريقة الأنبياء وأتباعهم، بل هي محرمة عندهم، كما سندكر ذلك عنه، وكذلك ذكر غير واحد من متقدم أصحابه ومتأخريهم حتى أبو عبد الله الرازي، بيّن أن معرفة الله تعالى ليست محصرة في هذه الطريق التي حكاها عن الأشعرية، وبيّن غلط بالمعالي قوله، اعلم أن أول ما يجب على البالغ العاقل القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحبث العالم، وبيّن أن العلم بحدوث العالم يمكن أن يعلم بالسمع فاضلا عن أن لا يكون طريقا إلى إثبات الصانع إلا العلم بحدوثه بالطريق الذي ذكره وأن يكون القصد إلى النظر في هذه الطريق وكذلك الغزالي, وكذلك الغزالي قبله بين حصول المعرفة بدون هذه الطريق وبالجملة فإنه وإن كان أبو البعالي ونحوه يجبون هذه الطريقة فكثير من أئمة الأشعالية أو أكثرهم يخالفونه في ذلك ولا يجبونها بل إما أن يحجموها أو يكرهوها أو يبيهوها أو وغيرها ويصرحون بأن معرفة الله تعالى لا تتوقف على هذه الطريقة ولا يجب سلوكها ثم هم قسمان قسم يسويغها ويسوي غيرها ويعدها طريقا من الطرق فعلى هذا إذا فسدت لم يضرهم والقسم الثاني يذنبونها ويعيبون سلوكها وينهون عنها إما نهي تنزيه وإما نهي تحريم كما ذكره أبو الحسن الأشعري في رسالته كما سنذكره عنه كما ذكر ذلك طوائف ممن لا يبطل تلك الطريقة كأبي سليمان الخطابي ونحوه قال الشيخ أبو سليمان الخطابي في, في كتاب شعار الدين أما بعد فإن آخر من إخواني سألني بيانا ما يجب على المسلمين علمه ولا يسعهم جهله من أمر الدين وشرح أصوله في التوحيد وصفات الباري تعالى والكلام في القضاء والقدر والمشيئة والدلاله على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبيان إعجاز القرآن والقول في ترتيب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وما يتصل به من الكلام وطلب إلي أن أورد في كل شيء منها أوضح ما عريفه من الدلالة وأقربها من الفهم لينتفع به من لا يغضب التقليد فيما يعتقده من أصول الدين وكان مع ذلك ممن لا يحب النظر في الكلام ولا يجرد القول على مذهب المتكلمين وذكر تمام الكلام وذكر عدة أصول من الاستدلال بخلق الإنسان والاستدلال بتركيب المتضادات وتأليفها والاستدلال بما في الوجود من الحكمة الغائية الذي يسميه ابن رشد دليل العناية الدال على الإرادة والرحمة والعناية الدال على الصانع إلى أمقال وطرق الاستدلال كثيرة إلا أن اخترنا منها في الكتاب ما هو أقرب إلى الأفهام وأشبه بمذاهب السلف والعلماء وقد أنزل الله تعالى كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وحاج به قومه وهم عرب ليسوا بفلاسفة ولا متكلمين وإنما خاصمهم بما يفهمه أولو العقول الصحيحة ويستدركه ذو الطباعة السليمة وتشهد له المعارف وتجري به العادات القائمة فما قامت الحجة عليهم كان في الاستدلال على إثبات الصانع وحدوث العالم قال وقد أبى متكلمو زماننا هذا إلا الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر الجواهر وانقلابها فيها وزعموا أنه لا دلالة أقوى من ذلك ولا أصح منه ونحن وإن كنا لا ننكر الاستدلال بهذا النوع من الدلالة فإن الذي نختاره ونؤثره هو ما قدمنا ذكره لأنه أدلة اعتبار طريق السلف من علماء أمتنا وإنما سلك المتكلمون في الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة وأخذوه عنهم وفي الأعراض اختلاف كثير فمن الناس من ينكرها ولا يثبتها رأسا ومنهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة بأنفسها كالجواهر والاستدلال لا يصح بها إلا بعد استبراء هذه الشبهة وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه الآفات سليب من هذه الرياب قال وقد سلك بعض مشايخنا في هذا طريقة الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ومن طريق استفادة الخبر لمن غاب عنها فلما ثبتت النبوة صارت اصلا في وجود قبول ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لا يتسع فهمه لاستدراك وجوه سائر الأدلة ولم يتبين تعلق الأدلة بمدلولاتها ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها قلت هذه الطريق يستدل صاحبها بالنبوة على حدوث العالم لأن معرفة الصانع تعلم بدون ذلك إما بالأدلة الأخرى وإما بالفطرة، وصدق الرسول مبني على مقدمات ضرورية قريبة أو نظرية قريبة من الضرورية، ثم يستدل بقوله على حدوث العالم، فالخطابي في هذه الطريقة ذكر أن طريقة الأعراض غير منكرة عنده، ولكنه كرهها، ورغب عنها إلى ما ذكر أنه طريق السلف لأنها بدعه ولأن فيها آفات وقد قال في رسالته في الغنية عن الكلام وأهله كلاما أسد من هذا أسد من هذا وبين أنها محرمة كما ذكره الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر فقال الخطبي في هذه الرسالة عصمنا الله تعالى وإياك من الأهواء المضلة والأراء المغوية والفتر المحيرة ورزقنا وإياك الثبات على السنة والتمسك بها ولزم الطريقة المستقيمة التي درج عليها السلف وانتهجها بعدهم صالح الخلف وجنبنا وإياك مداحض البدع ومنيات طرقها العادلة عن نهج الحق وسواء الواضحة وأعاذنا وإياك من حيرة الجهل وتعاطي الباطل والقول بما ليس لنا به علم والدخول فيما لا يعنينا والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه ونهينا عنه ونفعنا وإياك بما علمنا وجعله سببا لنجاتنا ولا جعله وبالا علينا برحمته وقفت على مقالتك وما وصفته من امر ناحيتك وظهور ما ظهر بها من مقالات اهل الكلام وخوض الخائضين فيها وميل بعض منتحلي السنه إليها واغترارهم بها واعتذارهم في ذلك بأن الكلام وقايه للسنة وجنه لها يذهب بها عنها ويذاد بسلاحها عن حريمها ويذاد بسلاحه عن حريمها وفهمت ما ذكرت من ضيق صدرك وفهمت ما ذكرت من ضيق صدرك بمجالستهم وتعذر الأمر عليك في مفارقتهم لأن توقفك بين أن تسلم لهم ما يدعونه من ذلك فتقبله وبين أن تقابلهم على ما يزعمونه فترده وتنكره وكلا الأمرين يصعب عليك أما القبول فلأن الدين يمنعك منه ودلائل الكتاب والسنة تهول بينك وبينه وأما الرد والمقابلة فلأنهم يطالبونك بأدلة العقول ويؤاخذونك بقوانين الجدل ولا يقنعون منك بظواهر الأمور وسألتني أن أمدك بما يحضرني في نصرة الحق من علم وبيان وفي رد مقالة أولئك من حجة وبرهان وأن أسلك في ذلك طريقة لا يمكنهم ردها ولا يسوغ لهم من جهة المعقول إنكارها فرأيت إسعافك به لازما في حق الدين وواجب النصيحة لجماعة المسلمين وأنا أسأل الله تعالى أن يوفق لما ضمنت لك وأن يعصم من الزلل فيه واعلم يا أخي أن هذه الفتنة قد عمت اليوم وشملت فشاعت في البلاد واستفاضت ولا يكاد يسلم من رهج غبارها إلا من عصمه الله وذلك مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فنحن اليوم في ذلك الزمان وبين أهله فلا تنكر ما تشاهده منه وسل الله العافية من البلاء واحمده على ما وهبه لك من السلامه ثم إني تدبرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه بفضل ذكاء وذهن يوهمه أنه إن رضي في علمه ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان منها كان اسوه العامة وعد واحدا من الجمهور والكافة فحركهم بذلك إلى التنطع في النظر والتبدع في مخالفة السنة والأثر ليبي... ليبينوا عن طريقة الدهماء ويتميزوا في الرتبة عمن هو دونهم في الفهم والذكاء واختدعهم بهذه المقدمة حتى أزلهم عن واضح المحجة وأورطهم في شبهات تعلقوا بزخارفها وتاهوا في حقائقها ولم يخلصوا فيها إلى شفاء نفس ولا قبلوها بيقين. ولما رأوا كتاب الله تعالى ينطق بخلاف من تحلوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه ضربوا بعض آياته ببعض فتأولوها على ما سنح لهم في عقولهم واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهم، ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنته المأثورة عنه، وردوها على وجوهها، وأساءوا في نقرتها القالة، ووجهوا عليهم الظنون، ورموهم بالفرية، ونسبوهم إلى ضعف السنة، وسوء المعرفة بمعاني ما يرقونه من الحديث، والجهل بتأويله، ورسلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين وروح القلوب ولكثرت البركة وتضاعف النماء وانشرحت الصدور ولأضاءت فيها مصابيح النور والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعلم أن الأئمة الماضين وعلم أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه ولا انقطاعا دونه وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبه وكان في زمانهم هذه الشبه والاراء وهذه النحل والأهواء وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتها وحذروه من سوء مغابتها وحذروه من سوء مغبتها وقد كانوا على بينه من أمرهم وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله به من توفيقهم وشرح به صدورهم من نور معرفته ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غنا ومندوحة عما سواهما وأن الحجة قد وقعت بهما والعلة أزيحت بمكانهما فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلت عنايتهم بها واعترضهم الملحدون بشوهههم المتحذلقون بجدلهم حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ويدافعوهم بهذا النوع من الجدل لم يقووا ولم يظهروا في الحجاج عليهم فكان ذلك ضلة في الرأي وعيبا فيه وخدعة من الشيطان والله المستعان فإن قال هؤلاء فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول فما الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم, لم يعلم حقه والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول وأنتم قد نفيتموها قلنا إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف ولكن لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا وابين برهانا وإنما هو شيء أخذ عن الفلاسفة وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء فأما مثبت النبوات فقد اغناهم الله تعالى عن ذلك وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المتعوجة التي لا يؤمن العنت على راكبها والإبداع والانقطاع على سالكها وبيان ما ذهب إليه السلف من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين والاستدلال على معرفة الصانع سبحانه وتعالى وإثبات توحيده وصفاته وسائر ما ادعى أهل الكلام أنه لا يتوصل إليه إلا من الوجه الذي يزعمونه وأن الله سبحانه وتعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال له يا أيها الرسول بلغ ما أمزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع وفي مقامات له شتى وبحضرته عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم هل بلغت؟ فكان ما أنزل الله تعالى وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه لقوله اليوم أكملت لكم دينكم فلم يترك صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصارع لا تبرح فيهما الحاجة داعية أبدا في كل وقت وزمان ولو أخر فيهما البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه وإذا كان الأمر على ما قلنا وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم من هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر والقلابها، إذ لا يمكن أحد من الناس أن يرغي في ذلك عنه ولا عن واحد من أصحابه من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه لا من طريق تواتر ولا أحد علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقتهم قلت وهذا الكلام يشبه ما ذكره أبو الحسن الأشعري في رسالته الثغرية ومضمون ذلك أن هذه الطريقة محدثة مبتدعة مستغنا عنها منهي عن سلوكها لذلك وليس فيها, بيان وليس فيها بيان أنها باطلة ولكون أمثال هؤلاء لا يعتقدون بطلانها في الباطن وإنه عن سلوكها وقع منهم أقوال نلية على بعض مقدماتها وإن خالفت النصوص والمعقول والذي عليه حذاق الأئمة والعلماء أنها طريقة باطلة كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفلاسفة وهذا الحفيد وإن بين بطلانها لكن طريقته في الباطن أبطل من هذه وإن سماها طريقة البرهان ولهذا لما فرغ من الرد على الأشعرية في هذه الطريقة وذكر طريقة ثانية لأبي المعالي وهي أن العالم جائز والجائز بد له من مخصص تكلم عليها بما ليس هذا موضعه إلان قال فقد بين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة, المشهورة للأشعرية في السلوك إلى معرفة وجود الباري ليس طرقا النظرية يقينية ولا طرق شرعية يقينية وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة في بالكتاب العزيز على هذا المعنى عن معرفة وجود الصانع وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت في الأكثر قد جمعت وصفين أحدهما أن تكون يقينية والثاني أن تكون بسيطة غير مركبة أعني قليلة المقدمات فتكون نتياجها قريبة من المقدمات الأولى قال وأما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية أعني مركبة من مقدمات وأقيسة وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجردها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالفكرة على المطلوب ويحتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة مثل قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ومثل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين ومثل قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان إلى أشياء كثيرة في الشرع يظن أنها عاضلة لهذا المعنى ونحن نقول إن هذه الطريقة ليست عامة للناس بما هم ناس ولو كانت هذه الطريقة هي المقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها في الإنسان عبثا والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار وتنبيه على طرق النظر نعم لسنا ننكر أن تكون إماتة الشهوات شرطا في صحة النظر مثل ما تكون الصحة شرطا في ذلك لا أن إماتة الشهوات هي التي تفيد المعرفة بذاتها وإن كان شرطا فيها كما أن الصحة شرط في التعلم وإن كانت ليست مفيدة لها ومن هذه الجهة دع الشر إلى هذه الطريقة وحث عليها في جملة ما حث الله على العمل لا أنها كافية بنفسها كما ظن القوم بل إن كانت نافعة في النظرية فعلى الوجه الذي قلنا وهذا بين عند من أنصف واعتمر الأمر بنفسه واعتبر الأمر بنفسه قال وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة من كتبهم شيء نقف منه على طرقهم الذي سلكوها في هذا المعنى ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الأشعرية قال فإن قيل فإذ قد تبين أن هذه الطرق كلها ليست واحدة منها هي الطريقة الشرعية التي دعا منها جميع الناس على اختلاف فطرهم إلى الإقرار بوجود الباري سبحانه وتعالى فما هي الطريقة الشرعية التي نبه الكتاب العزيز عليها واعتمرتها الصحابة رضوان الله عليهم قلنا الطرق التي نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل من بابها إذا استقرأ الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين أحدهما طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجله ولنسمي هذا دليل العناية والطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات مثل اختراع الحياة في الجمادات والإدراكات الحسية والعقل ولنسمي هذا دليل الاختراع ثم تكلم على شرح كل واحد من الطريقين قلت أما المعتزلة فطريقتهم هي طريقه الأعراض هم أهل هذه الطريقة واشهر الطوائف بها وعنهم تلقاها من تلقاها من الأشاعرة وبمثل هذه الطريقة ولوازمها كثر ذم السلف والأئمة لهم في فيما ذموه من الكلام ومن الجهمية فإنهم من أشهر الطوائف بهذا الكلام المبني على هذه الطريقة طريقه الأعراض والجواهر ومذهب الجهمية الذي هو نفي الصفات إذ البدع المضافة إلى الأشعرية هي بقايا من أصولهم وبذلك نعتهم من نعتهم من أهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة أيضا كما ذكره أبو نصر في رسالته, في رسالته إلى أهل زبيد قال ولقد حكى لي محمد بن عبد الله المالكي المغربي وكان فقيها صالحا عن الشيخ أبي سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة عن أستاذه خلف المعلم وكان من فقهاء المالكيين أنه قال الأشعري وقام أربعين سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول قال أبو نصر وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وعودته قلت وسبب هذا مقدمات هذه الحجة ونحوها حيث لم يبقلها وأبو الحسن الأشعري يذكر أن المعتزلة مع الفلاسفة كذلك كما ذكره في كتاب المقالات فقال الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين وعمل العمين وحيرت الحائدين الذين نفوا صفات رب العالمين وقالوا إن الله جل فناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له وأنه لا علم له ولا قدرة ولا حياته ولا سمع له ولا بصر له ولا عزته له ولا جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له وكذلك قالوا في سائر صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه قال وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانع لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قديم وعبروا عنه بأن قالوا عين لم تزل ولم يزيدوا على ذلك غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره فاظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر ولولا الخوف لاظهر ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولا أفصح به غير أن خوف السيف يبنعهم من أظهار ذلك وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الأيادي كان ينتحل قولهم فزعم أن البارية تعالى عالم قادر سميع بصير في المجازل في الحقيقة ومنهم رجل يعرف بعباد بن سليمان يزعم أن البارية ليس بعالم قادر سميع بصير حكيم جليل في حقيقة القياس وكذلك ذكر في الإبانة وأما الفرقة الرابعة وهي الباطنية فلم يذكر لهم مقالة تعقبها برد وذلك لأنه منهم فإنه يرى أن ظواهر الشريعة في وصف الله تعالى واليوم الآخر له باطن يخالف ظاهرة وأن فرض الجمهور اعتقاد ظاهره ومن تأوله فقد كفر وفرض الذين سماهم أهل البرهان اعتقاد باطنه ووجوب تأويله وما لم يتأوله فقد كفر لكن قد ذكر عن الصوفية أنهم يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجردها عن العوارض الشهوانية ولم يرضى هذه الطريقة بل ذكر أن إماتة الشهوات شرط في صحة النظر لا أنها تفيد المعرفة بذاتها وقد ذكر قبل هذا عن طائفة من الصوفية أنهم يرون في المعاد رأي الفلاسفة المشائين فيكون الصوفية معدودين عندهم من الباطنية وإن كان اسم الباطنية يتناولهم عنده ويتناول الفلاسفة المشئين وحقيقة الأمر أن اسم الباطنية قد يقال في كلام الناس على صنفين أحدهما من يقول إن الكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرهما فهؤلاء هم المشهورون عند الناس باسم الباطنية من القرامطة وسائر ألواع الملاهد وهم الذين عليهم هذا الفيلسوف وهؤلاء في الأصل قسمان اسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة حتى في الصلاة والصوم والحج والزكاة وتحريم المحرمات من الفواحش وظلم والشرك ونهو ذلك فيرون أن الخطاب المبين لوجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات ليس هو على ظاهره المعروف عند الجمهور ولكن لذلك أسرار وبواطن يعرفونها كما يقولون الصلاة معرفة أسرارنا والصوم كثمان أسرارنا والحج زيارة لشيوخنا القدسيين فهؤلاء زنادقة منافقون باتفاق سلف عمة الإسلام ولا يخفى نفاقهم على من له بالإسلام أدنى معرفة ثم خواصهم لا يقولون برفعها على الخاصة كما يقولون في الأمور العلمية فإن من دفع أن يكون الخطاب العملي مرادا به هذه الأعمال فهو الخطاب العلمي أعظم دفعاء وهذا الصنف يقع في القرامطة المضهرين للرفض ويقع في زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية ويقع في غالية المتكلمة لكن هؤلاء قد يدعون تخصيص الخطاب العام الموجب للصلاة والزكاة والصيام والحج وإن كان ذلك كذباً معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام أنه باطل. لا يدعون رفع الحكم حكم الخطاب مطلقة وأما عقلاء هذه الطائفة الباطنية مثل ابن رشد هذا وأمثاله فإنهم إنما يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العلميات وأما العمليات فيقررونها على ظاهرها وهذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام مع أنهم في التزام الأعمال الشرعية مضطربون لما في قلوبهم من المرض والنفاق وتارة يرون سقوطها عنهم أو عن بعضهم دون العامة وابن سينا كان مضطربا في ذلك لكن له عهد قد التزم فيه موافقة الشريعة وهم في الجملة يرون موافقة الشريعة العملية أولى من مخالفته وليس هذا موضع تفصيل مقالات الناس ولا يكاد تفصيل الباطل ينضبط وأما القسم الثاني فالذين يتكلمون في الأمور الباطلة من الأعمال والعلوم لكن مع قولهم إنها توافق الظاهرة ومع اتفاقه على أن من ادعى باطلا يناقض الظاهرة فهو منافق زنديق فهؤلاء هم المشهورون بالتصوف عند الأمة وهم فيما يتكلمون فيه من الأعمال الباطنة وعلم الباطن يستدلون على ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كما يستدل بذلك على الأعمال الظاهرة وذلك في علم الدين والإسلام كما للإنسان بدن قلب وهؤلاء من أعظم الناس إنكارا على من يخالف الظاهرة ممن فيه نوع تجهم. دعي الباطنية الدهرية وهم أشد ايمانا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهرا من غيرهم وأشدت تعظيما للأعمال الظاهرة مع الباطنة من غيرهم ولكن يوجد منهم من جنس ما يوجد في بقية الطوائف من البدع والنفاق مثل من قد يرى الاستغناء بالعمل الباطن عن الظاهر ومن يدعي أن للقرآن باطناً أن القرآن باطنا يخالف ظاهرة ونحو ذلك من صنوف المنافقين الزنادقة فهؤلاء بالنسبة إلى الصوفية الذين هم مشايخ الطريقة الذين لهم في الأمة لسان صدق بالنسبة إلى المنافقين الزنادقة ومن متكلم الفلاسفة ونحوهم الموجودين في الفقهاء بالنسبة إلى الفقهاء الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق فكما أن أولئك الأئمة الفقهاء برآء من بضع أهل الكلام فضلا عن بضع الفلاسفة من الباطنية ونحوهم فكذلك المشايخ الصوفية برآء من بضع أهل التصوف فضلا عن بضع من دخل فيه من المتفلسفة وغيرهم فهذا أصل عظيم ينبغي معرفته واعتبر ذلك بما ثبت مقبولا على أئمة المشايخ كالفضيل بن عياض وابي سليمان الدراني ومعروف الكرخي والسري السقطي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي وخلائق قبل هؤلاء من الصحابة والتابعين وان بعدهم من الذين ذكرهم أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وذكرهم أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الصفة الصفوة من المتقدمين والمتأخرين فإن المصنفات في أخبار الزهاد ثلاثة أقسام قسم قسم جرد النقل لأخبار القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ونحوهم كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المشهور في الزهد فإنه صنف على الأسماء وذكر فيه زهد الأنبياء والصحابة والتابعين وإن كان اخرون من المصنفين في الزهد كعبد الله بن مبارك والنادي بن السلي صنفوا ذلك على الأبواب وقسم ذكر اخبار الزهاد المتاخرين من حيث من حين حدث اسم التصوف كما فعل أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في طبقات الصوفية وكما فعل أبو القاسم القشيري في كتابه في رسالته وابن خميس في مناقب الأبرار ونهو هؤلاء وقسم ذكر المتقدمين والمتأخرين كما فعل الحافظ أبو نعيم الأسمهلي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما وهؤلاء المشايق الموجودون في هذه الكتب ليس فيهم من هو معروف باعتقاد مذهب البطنية المخالف للظاهر بل لهم من الكلام في نقيض ذلك، بل في رد البدع الصغار وحفظ الشريعة باطن وظاهرة من الكلام والقوة في ذلك، الموالاة عليه والمواد والمعاداة عليه ما لا يوجد كثير منه لكثير من أئمة الفقهاء وحذاق الشيوخ أكثر عناية بالرد على جهمية من كثير من حذاق الفقهاء لا سيما الكاملين في التصوف منهم وهم أهل الحديث كما كانوا يوصون الإنسان أن يكتب الحديث وأن يتصوف فإن هؤلاء من أعظم الناس رعاية لما جاءت به الشريعة من الأقوال والأعمال ومحافظة على ما دل عليه ظاهرها مع تحقيق باطنها فيجمعون بين الظاهر والباطن. وأما ما حكاه عنهم حيث قال وأما صوفية فطرقهم في النظر ليست طريقة نظرية عن من مقدمات واقسة وإنما يزعمون المعرفة بالله وبغيره من الموجودات بشيء يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالقلوب على المطلوب فيقال هذه الأشياء وإنما أخذها هذا من كلام أبي حامد فإنه كثيرا ما يذكر في كتبه أن الطريقة إلى المعرفة هي هذا وهو يذكر ذلك في الكتب التي يذكر فيها كلام المشايخ الصوفية كالأحياء وغيره ويذكر بعض ما في النصوص والأثار وكلام المشايخ الصوفية من الدلانة على تأثير العمل الصالح في حصول العلم فظند هذا وأمثاله أن هذا مذهب الصوفية كما حكى وليس الأمر على ما قالوا بل مشايخ الصوفية الذين لهم في الأمة لسان صدق متفقون على وجوب تعلم العلم الشرعي وتدبر كتاب الله تعالى والنظر فيما ذكره فيه من الآيات والأمثال المضروبه ومتفقون أيضا على النظر والاعتبار بما في المخلوقات من الآيات بل هم أعظم تجردا لكثير من النظر والاعتبار في الآيات المسموعة والآيات المشهودة من كثير من أهل الكلام والفقه وحالهم في ذلك أشهر عند من يعرفه من أن يحتاج إلى بسط وأما أنهم يقولون إن مجرد ترك الشهوات والتجرد المحض يوجب معرفة الحقائق من معرفة ما جاء به الرسل ومن غير نظر في ذلك وتدبر فهذا ليس طريق القوم فهذا ليس طريق القومي الذين لهم في الأمة لسان صدق ولهذا وصيتهم بالعلم الشرعي والمحافظة عليه في الأصول الخبرية وفي الأعمال أعظم من أن يذكر هنا نعم فيهم من قد يجرد بعض العبادات كالذكر ويصون بذلك في الابتداء ليصفى به القلب ويثبت على الإيمان وينقطع عن الالتفات إلى غير الله فليس ذلك مجرد ترك الشهوات بل نفس الذكر لله تعالى والاستحضار هو الذي يرقي النفس ويصلح القلب وينوره ويقويه ويثبته وإنما ترك الشهوات معين على ذلك أو شرط فيه لا أنها هي كل الطريقة. إذ الأمور العدمية لا تحصل بنفسها أموراً وجودية ولكن قد تكون شرطاً في الأمور الوجودية وأيضاً فهم وغيرهم من أهل الكلام والفقه والحديث يقولون إن المعارف التي يزعمون النظار أتنها لا تحصل إلا بالقياس قد تحصل بالفطرة البديهية الضرورية عند ترك النفس هواها وتوجهها إلى طلب الحق وهذا والله أعلم هو أصل المعنى الذي قال عنهم لأجله ما قال. ولكن هذا ليس كلام الصوفية وحدهم بل وحذاخ المتكلمين يوافقونهم على هذا حتى أبو عبد الله الرزي ونحوه فإنه قال في مسألة وجوب النظر لما ذكر أن المعرفة الواجبة لا تحصل إلا به فطالب المعارض بالدليل على أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر فقال من جهة نفسه الطريق لا تحصيل العلم بالأشياء إما الحس أو الخبر أو النظر والأولان لا يكونان طريقين فتعين النظر وقال من جهة المعترض لا نسلم أن طريق تحصيل المعارف هذه الطرق الثلاث فما الدلد عليه ثم أن نبينها هنا طريقا أخر وهو تصفية النفس عن العلائق الجسدانية والهيئات البدنية فإنها متى عن هذه الأمور حصر لها عقائد يقينية وهذا هو طريق الصوفية وأصحاب الرياضة فإنهم جازمون بما هم عليه من العقائد في المعارف الإلهية وأما أصحاب النظر فقل ما يحصل لهم مثل هذا الجزم وإذا كان كذلك فالرياضة إن لم تتعين طريقا إلى معرفة الله تعالى فلا أقل من أن تكون من جملة الطرق المفيدة لمعرفة الله فإذا كان كذلك بطل ما ذكرتموه من الحجة وقال في جواب هذا قوله لما لا يجوز أن تكون التصفية طريقا إلى اكتساب المعارف قلنا العقائد الحاصلة عند التصفيه إما أن تكون ضرورية وإما أن لا تكون فإن كانت فلا كلام لنا فلما قلنا هذا علم أن النظريات يمكن أن تصير ضرورية وان لم تكن ضرورية فلا يخلو إما أن تكون تلك العقائد بحال يلزم من زوالها زوال شيء من العلوم الضرورية أو لا يلزم فإن لزم فتلك العلوم إنما حصلت مرتبة على تلك العلوم الضرورية ولا معنى للعلم النظري إلا ذلك وإن لم يلزم في تلك العقائد ليست إلا عقائد تقليدية ولا عبرة حينئذ بذلك فإن أمثال تلك العقائد قد تحصل لأصحاب الرياضة من المبطلين نحو اليهود والنصارى والدهلية قلت وقد رأيت بخط القاضي أبيل العباس أحمد بن محمد بن خلف أحمد بن محمد بن خلف المقدسي حكاية مضمونها أن الشيخ أحمد الخيوقي المعروف بالكبرى أخبره أنه دخل عليه إمامان من أئمة الكلام أحدهما أبو عبد الله الرزي والآخر من شيوخ المعتزلة الذين بتلك البلاد بلاد جرجان وخوارزم قال فقال لي يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين فقلت لهما نعم فقال كيف تعلم علم اليقين ونحن نتناظر من وقت كذا إلى كذا كلما أقام دليلا أظنه قال على صحة الإسلام أفسدته وكلما أقمت دليلا أفسده وقمنا ولم يقدر أحد منا أن يقيم دليلا على الآخر فقال فقلت ما أدري ما تقولان أنا أعلم علم اليقين فقال فصف لنا علم اليقين قال فقلت هو واردات تريد على النفوس تعجز النفوس عن ردها وهذا الجواب مناسب لما يعلمانه, لما يعلمانه من حد العلم الضروري فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه فبين أن اليقين الذي يحصل لنا أمر نضطر إليه يرد على قلوبنا لا نقدر على دفعه قال فقال له كيف طريق إلى هذه الوالدات فدلهم على طريقة وهي الإحراض عن الشواغل الدنيوية والإقبال على ما يؤمر به من العبادات والزهد قال فقال الرازي أنا لا يمكنني هذا فإن لي تعلقات كثيرة وأما المعتزلي فقال أنا محتاج إلى هذه الوالدات فقد أحرقت الشبهات قلبي فأمره الشيخ بما يعلمه من الذكر بما يعمله من الذكر والخلوة فتعبد مدة فلما خرج من الخلوة قال يا سيدي والله ما الحق إلا فيما يقوله هؤلاء المشبهة هذا معنى الحكاية أو نحو ذلك وذلك أن المعتزلة يسمون من أثبت الصفات مشبهة وكان يعتقد النفي لا يرى أن الخالق يتوجه إليه القلب إلى جهة فوق ولا نحو ذلك فلما خلى قلبه من تلك العقائد والأهواء التي هي الظن وما تهوى الأنفس حصل له بالفطرة علوم ضرورية توافق قول المثبتة ومع هذا فالمشايخ الصوفية العارفون متفقون على أن ما يحصل بالزهد والعبالة والرياضة والتصفية والخلوة وغير ذلك من المعارف متى خالف الكتاب والسنة أو خالف العقل الصريح فهو باطل ومن زعونا المنتسبين إليهم أنهم يجدون في الكشف ما يناقض صريح العقل أو أن أحدهم يرد عليه أمر يخالف الكتاب والسنة بحيث يكون خارجا عن تعطي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أو أنه يحصل له علم مفصل بجميع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به فهو عندهم ضال مبطل بل زنديق منافق لا يجوزون قط طريقا يستغنى به عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به الرسول ويأمر به فأضلنا عن أن يسوغ له مخالفة الرسول في أمره وخبره وقد سطنا هذا في غير هذا الموضع ولو جاز ذلك لأحد لكان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن محتاجا إلى متابعته في خبره, وفي خبره وأمره وهذا حال الذين قال الله تعالى فيهم فإذا جاءتهم آية قالوا لن من حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله وقال تعالى بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ولكن ها لا الضالون المنافقون منهم المسوعون للاستغناء عن الرسول بكشفهم أو مشاهداتهم أو لمخالفته بخاصة انفردوا بها عن جميع المؤمنين هم في ذلك بمنزلة كثير من أهل الكلام الظنين أنهم يصلون بالأدلة العقلية إلى ما يستغلون به عن الرسول وأنهم يدركون بمقاييسهم العقلية نقيض ما أخبر به الرسول وهذه الزندقة والنفاق في الطائفتين هي من حال المتفلسفة والباطنية ونحو هذه الأصناف المعروفين بالنفاق ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه